وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا ان نقم قوم تجهلون ان ها اولائي متبرم ما هم فيه وظاظد ما كانوا يعملون قل اغير الله ان زين لكم الهن وهو فضلكم على العالمين وان اذا جئناكم من اهل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلونا ابناءكم وي وَقي لَْنِ سَأَْكُمْ وَفيِيذَ لِكُ بَلَاءُ مِرُ رَِّكُ مظِيم وَوذِن مُسَثَ لافِيَ لَلَ سَ وَ تََّ بِقاتُ رَّجِأَبَينَ لَلى وَقَالَ مثَلِ أَخِيجِ غَونَ خُلُْفّ فيِي قَمِي وَأَْصلِح وَلَا تَ سَبِع السَّبِيلَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ مُسَالِمًا قَاطِنًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإذ 119. فلما تجلى ربه لي جبل جعله دكا وخر موسى صعقا 111. فلما تجلى وقال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمن